هذا يقول فتاة بلغت فتاة بلغت وشربت سحرا وماتت وكانت سمنا فتاة بلغت وشربت سما وماتت وكانت لا تصلي يعني قتلت نفسها بالسم وكانت لا تصلي وعمر عمرها ثمانية عشر عاما وأوصت والدتها لأخواتها بقضاء عمرة عنها قبل وفاتها وماتت الأم والله غفور رحيم هل يجوز لأخواتها قضاء عمرة عنها الجواب لا يجوز إذا كانت يعرف عنها أنها تاركة للصلاة لا تحافظ على الصلاة أما قضية قتل النفس هذه مسألة أخرى لا تؤدي بالإنسان إلى الكفر لا ليست أمرا ناقلا من الملة أما ترك الصلاة وعدم أدائها فهذا كفر كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا يقول تعودت على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة دون اعتقاد فضيلة لهذا التخصيص فهل في فعل هذا شيء الجواب نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وقد بين العلماء رحمهم الله أن اتخاذه عيد يكون بتخصيص وقت إما كل جمعة أو كل سبت أو على رأس كل شهر أو في صباح كل يوم أو مثلا دبر كل صلاة أو نحو ذلك بأن يخصص وقتا يعاود فيه الله القبر ويكرر فيها القبر اتيان القبر في ذلك الوقت هذا من اتخاذه عيد وهو مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقوله دون اعتقاد فضيلة ليس هذا مبررا لك ان تفعل هذا الذي هو مخالفة لما ارشدك اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هناك أصدقاء يوصونني أن أبلغ السلام وأوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتصلون بي فهل يجوز ذلك الجواب أن من يوصيك بهذه الوصية عليك أن ترشده إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فقل لا تنتظر أحدا يذهب إلى المدينة ولا تنتظر أن تكلف نفسك اتصالا على أحد في المدينة وإنما في كل وقت وحين من ليل أو نهار في أي ساعة صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ السلام الملاك تبلغ السلام وتؤديه بأمانة ودقة وهذا أمر أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلم عليه أما هؤلاء الأشخاص الذين تبلغهم أولا أنت تحملهم ربما ما لا يطيقون لماذا؟ لأن الآن إذا افترضنا أن شخصا أراد أن يسافر من قرية أو من بلده إلى المدينة كم في بلده من محبيه؟ لنفرض أنه, أنه على الأقل حمله السلام أربعمائة أو خلسمائة أو ستمائة احيانا بعضهم يشتكي بعض الزوار يشتكي من القائمة الطويلة العريضة التي حمل أن وبعضهم يكون دقيقا وامينا شيئا ما فيكتب اسماء ما من حملوه السلام في قائمة طويلة وربما في الطريق تضيع منها الورقة التي فيها الاسماء وربما, وربما احتمالات كثيرة فلماذا وأمامنا السنة واضحة إن لله ملائكه سياحين يبلغونني عن أمة السلام ففي كل وقت وحين أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانا أنصح هذا السائل وغيره إذا طلب منه أن يذكر للناس هذا الحديث إذا قالوا لك بلغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم قل له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام هذا يقول نجد أناسا يوم الجمعة وقبل المغرب يحضرون للمسجد النبوي ويأخذون بالدعاء على أنها ساعة الإجابة فهل هذا الفعل صحيح الجواب أن ساعة الإجابة هي في, في, في, في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في يوم الجمعة الساعة لا ترد فيها الإجابة والعلماء اختلفوا متى هذه الساعة وأصح الأقوال التي قيلت في ذلك قولان القول الأول أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة كما في السؤال الأخ والساعة الثانية أنها الساعة التي يحضر فيها الامام ويصعد يصعد فيها الامام لاداء الخطبة فالأقوال في هذا يعني أصح الأقوال في هذا هذان القولان وهناك أدلة في هذا الباب ومن العلماء من رجح أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ومن العلماء من رجح أنها الساعة التي يأتي ويصعد فيها الإمام فهذا صح ما قيل في ذلك وعلى كل حال تحري الدعاء مطلوب وتحري أوقات الإجابة مطلوب مع الصدق والإخلاص وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى يقول